وبيننا معاك لو احنا بعاد اكد راجع ولو بيني وبينه بلاك وبيننا معاك لو احنا بعاد اكد راجع ولو بيني وبينه بلاك وصد عيني في كل مكان وصدعيني في كل مكان ومن ثاني أكيد راجعين أنا دائم كل حديد ولا عمري أبي علوني وصدعيني ومش قادر على الأيام ولا يوصفها هوايا كلام وطل ليلي ولما بنام وصدعيني عيني في كل في كل ووفيه يبقي اكيد لسه الامل موجود في كل مكان وصداع في كل مكان Girl دايت انا دايب كل حبيب ولا عمري ابي أم على امي وصدع عيني ومشادر على الأيام ولا يوصفها يا كلام وظل ليلي ولما بنام وصدع عيني في كل مكان وصدع